إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوُو جُهَّهُمْ وَلِيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتَتْبِيراً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 وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِنْ مَاتَ تَرَاضًا عَنْهُ مُبْتَغًا رَحْمَةٍ من ربك تَرْجُوهَا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأفتاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِجَابَ مِمَّ السُّورَى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَ أَيِّ يَقْهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُوراً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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالصَّمْتِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلفوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واتفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك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 ثم لا تجدون لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليلا به سبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البدل والبحر ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تصديلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْتَ بَسْنَاكَ لَقَدْ كَتَبْتَ رُكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا الَّذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِياء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهُهُمْ عُمْيَوَ بُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ ثَعِيراً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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا